وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهلَ عَكُم تَذَكرَّرُون وَأَهَا صِرَاطِي مُسْتَقيِيمًا فَتَّبِعون فَتَّبِعوه وَلَا تَتَّ بِعَ الصّبُ لَ فَتَفََّقَ بِكُمْعَن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 هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَمْ أن تَقُولُونَ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِمَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ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 ننجز الذين يصدفونَ عن آياتاسُ العذابِ بما كان يصدفون هل يَظرونَ إلا أن تأتهُ الملائكَةُ أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوما يأتي بعد آيات ربك لا ي فَأَنفَسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في شيء إنما أمرهم إلى الله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 وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلواكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب يَا رَبِّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رحيم